بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ممين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَاخْلُقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ وَالِدَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ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 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من قردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أخم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خبك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَقَصِيد فِي مَشِيك وَغُضِب مِنْ صَوْتِك إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَمْتُ الْحَمِيد أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْدَى عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ومن الناس مين يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم استبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَذَّرُهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 إن في ذلك لا آيات لكل صابر شكور وإذا غشياهم ما ودون كظل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجذي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا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 وما تدري نفس ماذا تكسب وداوم وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير